بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَادَ مِنَّاسِ من عَجْبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِذْ مَنَخْرِ آمَنُوا فاشر الذين آمنوا بينا لقدم صدقنا عند ربه قال الكافرين فهذا لسحيب إن ربك الله الذي قلق السماع Fi zetteteyin fi اشتركوا فيها سلام وآجروا أعوام الأل الحمد لله رب العالمين ولو عجل الله للناس الشر الانسان ربك وتعالى لثابه رطبا فلم ما كشفنا عنه غضرا فلم ما كشفنا عنه غضرا مسح كذالك جذري لذل المسرفين ما كانوا يعقلون لو شاء الله ما فلو تروا عليكم ولا أدعاكم به فقد لم تحييكم نورا من قبله أفلا تعقلون فمن أغلم أن اترى على الله كذباً إلا أمة وعيدة حتى لهم كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون حتى إذا كنتم في الفلك وجويها منهم بجيح طيبة وفرحوا بها All uh right. -huh. كذيبا فشرككم فكروا انتم مشركا فقتل وقال حر وكانهم لا تعتنوا اياه فكفاه الله شديدا بيننا وبينكم من كل عباده وَاَمُرْ بِالْعَدْلِ وَاَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَبْدِ الَّذِي يَفْتَقِدُونَ قُلْ مَنْ يَوْزِقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الَّذِي يَمْلِكُ السَّمَاوَاتِ يا من الميت وين أم يقولون افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَن يُؤْتِيَ الْعَذَابَ كذلك كذب الذين من قبله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُبْرِئُوا مِن مَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَنِعُونَ إِلَيَّ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا نبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا هم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا شاءة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفّنك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على مَا يفعل ولكل أمة رسول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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجلمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذي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 ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب أن ربك من مفقال في الأرض ولا في السماء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 ألا إن لله مَا في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن إِلَّا هم إلا يخرصون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 سماعة وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا فتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعا في ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَقَالَ عَلَيْهِ النَّبَأُ مُحِيٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَل الضَّالُّ فَتَوَكَّلَ فَعَلَّ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَايَتُ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا ألى الله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 انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ يُوسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كذلك نطبأ على قلوب الموتدين، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّهَا ذَالَ سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قالوا أجبتنا لتلفتنا أم وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم وتكون لكم الكبريات في الأرض وما نحن لكم آدمين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم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 الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرأون وملئهم أن يثنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِلِفِّ الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ أَمَلَتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُ إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبنوا لقومك ما في من صرف بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وأقيم الصلاة وبشّر المؤمنين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 رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقينا ولا تتبعا من سبيل الذين لا يعلمون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 ولقد بنو أناب بن إسرائيل مبسوطين ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فنختلفوا حتى جاءهم العلم.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 وَلَهُمْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ لَفَعَلَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلا حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حكيا 111. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 112. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وانذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين غلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا فذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس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 وَمْسَسْكَ اللَّهُ بِغُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَاتَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ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 سبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين